إنِهُ يَعلمم جَهْرَ وَماَا يَخفان إِهُ يَعلممُ جَهرَ وَنَا يَفان وَنُ يَِّركَ للُِْسر فَذَكرِ إِ فَعَتِ الذِكْراء وَنُ يَّكَ للُسْر فَذَكرِد إ سَذكَّر مَ يخش ويتَجََّبُهَا الأشقََّ يَصْلَ النكُداتسيََذكَرُونَ يخش وتَجََّبُهَا الأشقَ الذي يَصلْلَََّكُداتثَُّ لا يَموتُ فيِيهَا وَلَا يَحيا ثَُّ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 بلَْ تُقِون الحياة الدُّي وَآخرَِةُ خَيرُون وَأَدقَ إ هذا لك الصّحُ في الأُول صُحُ في إاباه مَموس إِ هذالك الصّحُ صحف إاباهِي مموسان